يوم نحشر المتقين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وحدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتشقق وتخر الجبال وتخرر الجبال غدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن وما يتخذ ولدا وما يبغي للرحمن أي يتخد ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا, إلا الرحمن عبدا كل من في السماوات والأرض إلا إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد وعدهم عدا لقد عدا وكلهم آتي وكلهم آتيه, يوم فردا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعمل الصالحات إن الذين آمنوا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 أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا اللهم اهدنا لصالح قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على www.melamah.com دوت خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة